فهو يعتدل وسد الخلل أتم الصف الأول في الأول <تصفيق> الله أكبر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 ألف تلك آية الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقيون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوى أولئك لهم عذاب مهين وَإِذَا تتلى عليه آيَاتُنَا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن نعي أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الَّذِينَ آمَنُوا الذين الصَّالِحَاتِ وعملوا الصالحات لهم جنات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 فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلالهم مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة نشكر لله ومن يشكر يَشْكُرُ يشكر لنفسه ومن كفر اللَّهَ الله غني حميد وإذ قَالَ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله الشِّرْكَ الشرك لظلم عظيم الله سمع الله لهم الحميد الله الله أكبر الله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 آمين ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي والوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني انها ان تكن اثقال حبه من خردل فتكون في صخرة.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 ولا تطعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واقبض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير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 ومن الناس من يجادل الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا من ذر الله قالوا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إِلَى الله وهو محسن فقد استمسك بالورة الوسطى وَإِلَى الله تُرْجَعُ وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزن ككفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولهن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر أن الله يولج ليله يولج النهار في الليل وتخر الشمس والقمر كل يجري لأجل ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ بَاطِلٌ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالذلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البرع منهم قد حطد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كهور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 ان الله عنده علم الساعه وينزل الغايه ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان الله عليم خبير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 ثم جعل نسله من ثلالة من ماء مهين ثم كواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبطار والأفئدة قل لما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلقهم جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون سمع الله لمن حميدة.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 خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجون. ولو ترى المجرمون المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا منا موقنون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 بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا هذا الخلج بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا جذو وتبخو بحمد ربهم بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطما ومما رزقناهم ينبقون فلا تعلم نفسهم ما أخفي لهم من قرأة أعين جزاء بما كانوا يعملون فَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاشِقًا لَا يستهون أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُدْلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَتَقُوا بَمَأْوَاهُمَّا وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بايات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكون في مريه من لقائه وجعلناه, وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلتنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به ذرعا فنخرج به ذرعا تأكل منه ونامهم وأنفسهم أبلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل لا يوم الفتح لا ينفع الذين هُمْ يُظْرُونَ ولا هم لَا يَوْمٌ فَالَذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ سمي الله لمن حميده الله الله أكبر. الله <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم واجر المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إِنَّ الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما يجعل الله لرجل من قلبين في جوهه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أبعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأخواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقفط عند الله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 وأزواجه النهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب وإذ أخذنا من النبيين ميساقهم وملك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميساقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذاباً أليما الله سمع الله لمن حميداً <تصفيق>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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ا جاءوكم من فوقكم ومن اسفار منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَلَذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورٌ وَيُطَالِطُ الطَّائِرَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فارجعوا ويتأذون فريق منهم النبي يقولون إن, عورة يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة وإن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من قطرها ثم سئلوا الهتن ثم سئلوا لا لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا قل لن ينبعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القاتل وَإِلَى اللَّهِ تُمَكِّنُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذا الَّذِي يُعْصِمُكُمْ مِنْ اللَّهِ مَنْ ذا الَّذِي يُعْصِمُكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أراد بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سمع الله لمن حميد اللهم الله, أكبر الله أكبر الله الله اكبر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 اذ ياعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم انقايلين لاخوانهم هلون الينا ولا ياتون الباء الا قليلا اشحه عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم سلقوكم بألفنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأهل يحتبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم دادون في الأعراب يسألون يسألون عن أنبائكم ولو كانوا بيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا ايمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجذي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غبورا رحيما ورب الله الذين كهروا بغيظهم لم ينالوا خيرا واتهى الله المؤمنين وَكَانَ اللَّهُ طَوِيِّنَ عَظِيزاً وَأَنْزَلَ الَّذِينَ رَاهَرُوهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْهُمْ فَيَاصِهِمُ وَقَالَ غَضِبْ في قُلُوبِهِمْ وَقَالَ غَضِبْ قُلُوبِهِمُ الرَّاعَ تَقْتُلُونَ وَتَأْصِيُونَ فَرِيقاً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 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمسعكم وأسرحكم تراحا جميلا وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فَإِنَّ الله أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُمْ أَجْرًا عظيما يا أَنَّ مَنْ من مِنكُم بِفَاحِشَةٍ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يَعْنِيَ مَنْ يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يفيرا ومن يقنت ان لله ورسوله ومن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما سمع الله, الله لمن حمده الله أكبر <تكلم> الله تلّى. الله تلّى. <تكلم> <تكلم> <تكلم>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 يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتون فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في ضيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم, ويطهركم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 والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين, والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين غروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعج الله لهم مظهرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مبينا وَإِذَا تقول للذي آمَنُوا الله عليه رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ عليك زوجك واتق الله وتخفي في لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ فِي فَرَنَّ قَبِلَ زَيْدٌ مِنْهَا وَقَرَّ، زَوَّجْنَاكَ الْهَارِي كَيْ لَا يَكُونَ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَبْعِيَائِهِمْ إِذَا إِذَا قَامُوا مِنْهُنَّ وَقَرَّ وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله بالذين خلوا من قول وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكذا بالله حسيبا ما كان محمد هذا احد من رجالكم ولكن رسول الله ولاكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما الله سمع الله لمن حميدا